لا يَفْلَحُ إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَشَنَجَنَ بُهْتَانَهُ الْأَثِيمَ الَّذِي يُؤْثِمُ مَا لَهُ يَتَرَقَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بِثَغْرٍ فَجْهِرْ بِرَبِّكَ الْأَعْلَى وَلَنْ يُرْضَىٰ بِالْإِثْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَنَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحذب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وَمَا كَانَ لَكَ ذِكْرُ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب